دعوة إبراهيم, إبراهيم ونبؤة موسى, ونبوءة موسى ترنيمة, داو داو ترنيمة داو وبشاره عيسى نبؤة موسى ترنيمة داون وبشارة عيسى لعوة إبراهيم ونبوءة موسى ونبوء ترني ما تداوه وبشارة عيسى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم, صلى الله علي وسلم محمد some Samen met En Ik ben hier in de buurt gegaan.